<متأك <هي>. <أكبر> <مشتش جدا> <خطبا ورتخال له>. لا صبر دسمال وترل الله الله اكبر الله اكبر نخذ باور تخذلنا دغ مسجد الله اكبر الله اكبر لا بسر مل وته سرس بنتا الله الله اكبر الله اكبر نو خطه ورت خلد اف كنا الله الله اكبر الله اكبر سخر كل مرد بر غره وسر غرى وسرت وخوت سنهار خلك المردفر غرى وسرت وخوت غرى وسرت وخوت رعت عمي شفر سرسختنا باهلي كبتر الله أكبر الله أكبر را تا بي اشبر سرس كن نا الله أكبر الله اكبر چن لا پرز دسمل وته لسرفس بن الله أكبر الله أكبر نو خط به ور تخ Allàhu aqbar, Allàhu aqbar Ci sàthi talpa s'roi vi nogi vaad la yarghalgaru Hi vaad la yarghalgaru Ci sàthi talpa s'roi vi nogi vaad la yarghalgaru Hi vaad la yarghalgaru Hem d'ai p'i ja'ni karni hem ya'n الله أكبر الله اكبر هونداي بيجن كانيح يا كان الله اكبر الله اكبر چن لا بسر دسمال وطن سرپسن الله اكبر الله اكبر لو خطبه ورتخد له كنا دك مسجد الله اكبر الله اكبر ترزدو نوي نزي باسل تور تندو غشي لتور تندو غشي لزدو نوي نزي باسل تور تندو غشي لتور تندو غشي Fala'ski zi'da kaiwe per o'ghebant de l'ancar Allahu akbar Allahu akbar Fala'ski zi'da kaiwe per o'ghebant de l'ancar Allahu akbar Allahu akbar چن لا پسرد اسمل وطن سرفس بنجادو الله اكبر الله اكبر نخد نظر من نل dazdo malika tata dazdo malika tata dazda nazar man lai ne dazdo malika tata dazdo malika tata kakale taraston shola شو لا كانو الله اكبر الله اكبر جن لا صبرت اسمع الوطن الله الله الله اكبر مو خطب ورتخند الله, الله ولا Allah-u-Akbar, Allah-u-Akbar Datoori balaplu naba lagran watan au rakli Lagran watan au rakli Datoori balaplu naba lagran watan au Lagran watan au فطورغن مرغيار منتصر دبا والله الله اكبر الله اكبر فطورغن مرغيار منتصر دبا والله الله اكبر الله اكبر جملہ پر دستمال وطن سر پر صدا اللہ اکبر اللہ اکبر نو قد باور تے